لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا خاطب الحورا هيا يا خاطب الحورا هيا فملصق الوضع وتبلا ربي البر يا نصحه مش بجواخ يا خاطب الحورا هيا يا خاطب الحورا هيا جنات عدن ابتدى ودم حبره ما ابتدى يكفيك طلار قادي يا خطب الحور هيا يا خطب الحور جنة عدن ابتدى عدي ودم حبره ما ابتدى يكفيك طلار قادي يا خطب عصر الصحابة عدا وغيره أبد ما نريده يا خاطب الحورا هيا يا خطب الحورا هيا بخلاص عجمه ورده يا أخوان محلى شهادة حيث الرضا وسعادة يا خاطب الحورا هيا يا, يا خاطب الحورا هيا أبو بكر يا لادي ويغود غايات يا خطب البحور يا ابو يا مكه والقصيم تلادي غايات مرادي يا خاطب الحور هيا يا خاطب هيا ابو بكر يا نجم البعيد عدي والكبس غاية فرعدي يا خاطب الحوار